111. فيها سرر مرفوعة 112. وأكواب موضوعة 113. ونمارق مصفوفة 114. وزرابي مبثوثة 115. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى كيف رفعت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 116. اللَّهُ الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم